السلام عليكم وغفر لكم وللمسلمين اجمعين هذا السائل يقول بعض الشباب إذا أراد الإقلاع عن المعصية فإنه يعاهد الله ورسوله ألا يعود إليها فهل يجوز له أن يقول هذه المعاهدة التائب إلى الله عز وجل إذا عاهد الله إذا عاهد الله عز وجل على توبة عظم الأمر في حقه وكبر الأمر في في شأنه والمعاهدة هنا معاهدة الله لأن التوبة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى فإذا عاهد الله عز وجل على التوبة فالأمر عظم في في لكن الذي على التاء هو أن يتوب وأن يندم وأن يعزم في في قرارة قلبه وأن يسأل الله عز وجل أن أن يثبته على على التوبة وان يعينه على المحافظه عليها وان لا يكله الى نفسه طرفه عين نعم هذا السائل يقول ما هو السبيل إلى التوبة من ذنوب قد نسيها العبد لطول عهده بها السبيل ميسره والله عز وجل يسر على على عباده والدين كله يسر ف فالسبيل هو التوبة العامه من كل ذنب وخطيئة يصدق فيها التائب مع الله من كل ذنوبه ما علمه منها وما لم يعلم ويستغفر الله تبارك وتعالى من ذنوبه ولهذا انظر في الاستغفار الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في, في آخر دعاء عظيم قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم اني اسالك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب أستغفرك مما تعلم لأن ذنوبك كثير منها لا تعلمها فتستغفر الله تبارك وتعالى مما يعلم هو جل وعلا الذي احاط علما بكل ذنوبك دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فتتوب إلى الله من ذنوبك كلها ما علمت منه وما لم تعلم توبة عامة تصدق فيها مع الله تبارك وتعالى هذا السال يقول هل من أصيب بمرض مستعص من الشفاء منه أو مرض مستعص لا شفاء منه إلا ان يشاء الله هل له من توبة كذلك من من سيقام عليه الحد حد القتل فهل, له فهل توبته مقبولة أيضا التائب توبته مقبولة ما لم يعاين الموت ومن كان به مرض مرض مستعصي فالمرض المستعصي قد يشاء الله عز وجل شفاء العبد منه والعبرة هي بصدق توبة العبد مع الله تبارك وتعالى ولو كان الإنسان مريضا ما لم يعاين الموت ما لم يكن قد بلغ مرحلة الغرغرة ومعاينة الموت ومشاهدة الموت فقبل ذلك باب التوبة مفتوح له لم يغلق إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والقاتل له توبة إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى من تاب،, تاب تاب الله عليه نعم هذا السائل يقول لو تفضلتم لنا بشرح معنى قول أهل العلم قول أهل العلم إن باب أفعال, أفعال الله عز وجل أوسع من باب الصفات وهل كل فعل من أفعال الله عز وجل يشتق منه صفه باب الأفعال كما ذكر أهل العلم أوسع من باب الصفات كما أن أيضا باب الصفات أوسع من باب الأسماء فمن صفاتي الربوبية من صفات الله عز وجل الربوبية وهذه الصفة يدخل تحتها أفعال كثيرة لله ولهذا تجد في تعريف الرب عند أهل العلم يقول الرب المدبر الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت إلى غير ذلك فالصفات صفات الأفعال تدل على أفعال كثيرة لله تبارك وتعالى كلها تندرج وتدخل في في الصفة والصفة تشملها ولهذا كان باب الأفعال أوسع لأن الأفعال أكثر كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كل اسم يشتق لله تبارك وتعالى منه صفات والصفات لا لا يثبت منها اسماء وإنما الاسماء تدل على الصفات ويشتق لله تبارك وتعالى منها الصفات وأما الصفات مثل النزول والاستواء والمجيء وغير ذلك لا يشتق لله منها تبارك وتعالى اسماء نعم هذا يقول قمت بظلم الناس وأنا صغير وأنا بحمد الله الآن على الاستقامة فماذا علي الآن إذا كانت هناك مظالم لهؤلاء الناس عندك لهم عليك فرد المظالم رد المظالم إلى أصحابي إن كنت أخذت منهم مالا أو تديت على حقوق لهم فردها إليهم أو تطلب منهم العفو والمسامحة والصفح ايضا إذا كانت المظالم ليست مظالم مالية أو حقوق وإنما نوع من الاعتداء بأذن أو بسبن أو نحو ذلك فاجتهد لهم بالدعاء وأكثر لهم من الدعاء وإذا كان الأمر فيه مصلحة وليس فيه مضرة أن تستسمحهم وتطلب منهم العفو ولو بكلام عام وأيضا تطيب خواطرهم بالهدية والزيارة وحسن المعاملة حتى يمحى ما في نفوسهم من آآ آآ ألم الأذى الذي كان منك لهم فهذه كلها من الأمور التي المجال لك وأمامك فيها مفتوح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد